اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ربك وما قل وله الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضع ألم يجدك يتيم فآوى ووجدك ضالا فهذى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدارك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ وَالتِّينُ وَالزَّيْتُونُ وَطُورِ سينين وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ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 ألم يعلم بأن الله يرى كلا إلا لم ينتهي لنصف عبّ النصيّة نصيّة كاذبة خاطئة فلندع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب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 سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة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 جزاءهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله. عن يا رب إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم إذ تحذف أخبارها بأن ربك أوحالها يوم إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا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 خبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ما ثقلت موازينه فهو وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ أَلْهَاكُمُوا التَّكَاثُرُوا حَتَّى زُرْتُمُوا الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ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 ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابير ترميهم بحجارة من سجيل أجعلهم كعصف مأكول لإله قريش في قريش الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم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 فصلِّ لربك وانحَرِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَوْقُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ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 ومن شر حسد إذا حسد أُلْعَوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صَدُورِ النَّاسِ من الجنة والناس